ويستطيع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمالكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالأمان محصنات. محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات إلى العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير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 الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عذوانا وظلما فسوف نفليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفف عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما وللنساء نصيب مما اكتسبوا واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليماً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 إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما كبيرا واعبدوا الله ولا تشكروا والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب ذي الجنب وابن السبيل وما ملكت أيمالكم إن الله لا يحب من كان مختالا فقورا الذين يبخلون ويأمرون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 يا ايها الذين لَا لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى تَعْلَمُوا مَا ما تقولون ولا جنبا الا عابر سبيل حتى وَإِن وان كنتم مرضا على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم أَوْ لَمَسْتُمُوا النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِعُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا أَلَمْ تَرَ إِنَ الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَنْ تَضِلُّوا السَّبِيلُ والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون ويقولون سمعنا وعطينا واسمع غير مسمع وروعنا ليا بألسنته وطعنا ولو أنهم قانوا سمعنا وأطعنا وسمع ونظرنا لكأن خير لهم وأقوم ولاك اللعنة لهم الله بكفرهم ولكن اللعنة لهم الله بكفرهم فلا يأمرون إلا قليلا يا أيها الذين آتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من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 مَن يَشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا أُمَّنْ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَكَفَى بِهِ إِثْمًا نُّبِيلًا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاعوت ويقولون للذين كفروا ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدا من الذين آمنوا سبيله هؤلاء الذين لعلهم الله ومن يعلن الله فلا تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون أَسَلَقِيرَةٍ أَمْ يَحْتُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا الله اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ أَتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَأَتَيْنَاهُمُ الْكَلْمَ عُرْيَمًا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ نَصَّدَ عَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرَةٌ إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصلهم نارا كلما كل جلودهم كل ما جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليزور العذاب إن الله كان والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم, سندخلهم جنات تجري من تحتها الأمهار قالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا إنه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 يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد همروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالاً بعيداً وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما الله إلى الرسول رأيت المنافقين, رأيت المنافقين يصدون عنك صدوداً فكيف إلى أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوا كي يحلفون بالله إن رجلا إلا إحسانه وتوحيدا هُناك الذي يعلم الله ما في قلوبهم فاعرف عنهم فاعرف عنهم وعفهم وقلهم في أنفسهم قولا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 وَإِذَا الَّلَاءَ أَجِنَاهُمْ مِلَّةٌ أَجْرٌ عَظِيمٌ وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَمَنْ يُطْعِنَ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَاآكَ مَعَ النَّبِيِّنَ هَنِيمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّنَ وَالصَّدِيقِينَ وَالشُّعَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَاآكَ ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما يا أيها الذين آمروا خذوا حذركم كافروا ثبات أو انقر جميع وإن منكم لمن لا يبطل أن في أصابتكم صبت لقد أنعم الله علي إن لم أكن معهم شهيدا ولئن صارتم فضل من الله لا يقول أنك ألم تكون بينكم وبينه مودة يا ليت لي قط معه فأفوز فوز العظيم فاليقاط الكسب لله الذي لا الدنيا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 فإذا بوسوا من عرضك مية طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم فاعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكلا أَفَلَا فلا يتدبرون القرآن